وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله يعرضونها عوجا اولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضيل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 129. قَوْمَكَ قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن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 أيديهم فردوا أيديهم في أفوانهم وقالوا إن كفرنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريد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 لهم رسولهم إن نحن وَمَا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 أرضنا أول تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جنانن ويسقى من ماء صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه وَيَأْتِيهِ موت من كل مكان وما هو بميت ومن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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنَّ يشأ يذهبكم وَيَأْتِ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جَمِيعًا قَالَ ادْعُ فَاءَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا لَكُمْ إنا كنا لَكُمْ تبعا فهل أنتم فهل أن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 فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم و الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت, بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين.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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع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 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما وإن تعدوا نعمة الله لا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 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ من ذريتي بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَرُزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إن إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقِ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وليمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين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 فيقول الذين ظلموا ربنا أغفرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصباد سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار